اشتركوا في القناة أهلي بومتكار الضار الحمد بن علي رمزي وظاوي الشاطارة كل منهم كتب لي من فطيحات الأشعار والمعاني خرمناها وزين العبارة يا للحوش واللعرض يا شبال الأغمار ساعة الصدق بايات وانتبعي الغارة קום שבב תנא, כשתרור לתחר, וכתשוב וכברא. (אומרת בערבית: יאללה לחוש ועולה אל ערובה שיבן לגמר, ועד תפסיק, ויתום סבוי נברא, ונאה לגרום ודף. קום שבב תנא, כשתרור לתחר, וכתשוב וכברא). صوت صوت وحيد خطمهم يشرب القار بالمقفط وعمني ذوق, ذوق المرارة قلت هذا وانا ما اشعر ولكن افتار ورجو المعدره منذوت ولا قفاره حك ووج ادره نجكبار والغصي على الم وقت مرج عشيد القلب و